أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الْرِّيْحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَجَرٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أقول خمط وأثل وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهالنجازي إلا الكافر وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها القرآن ظاهرة وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأيام آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث وmezقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبن سطننه فتبعوه إلا فرقة إلا فرقة من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها ممن هو منها في شك.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 يقول الذين استضعفون الذين استكبرون لو لأنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبرون الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدا أنحن صددناكم عن الهدا بعد إذجاءكم بل كنتم مجرمين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 وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق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 قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا إثكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين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 وَخَيَّلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَخَيَّلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ